Ali Ali Ali ya Ali ya Ali Ali Ali Ali يا من بمعنى كل هم يا محيط الجود محيطي حبك ورثه يا حضر من هلي يشهد المعبوس يشهد المعبوس اجعاله ربك حنجل للناس والي هالامر مشهور امر مشهور قلبنا التهجات يا علي فرحه الماولوك هالتها ها الصوت يا حدر ها الصوت من قلب العاشق نادات وايش تسوى الدنيا بلايا من جوف العاشق نادات وايش تسوى الدنيا بلايا وجهك هواك يا حدر عنيف دات يا حدر ويك نموت ويك وش تسوى الدنيا بليات ويك نموت ويك وش تسوى الدنيا بليات يا علي يا علي يا علي يا منار العلم يا تاج الوفا معجم الأسرار معجم الأسرار بحر انت يفيض حكمة ومعرفة ومنجم الأفكار بدرك الوضاح ما يوم خذفه يبعث الأنواب خالقك حواك ويا المصطفى يا أخ المخدام يا محبط يا حدر <حيضر> محبط يا حدر <حيضر> واحنا العشاق والهواش وايش تسوى الدنيا بلا ياك واحنا العشاق من هواك وايش <تسود دنيا بلياك> <محيو> يا حدر <حيضر> قدنيشتاك يا يا حدر Sua Diniya Bliyad Dahiyao yaqin mootu yaqin Bish disua Diniya Bliyad Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ali Mu'ajizat ma'naak hal'al'al'am shihad Mujmela ta'kwiin فاضل عزمك ربي لك وان عبد يا بطل صفي يا بطل صفي Al'ahad waiyak man khuun al'ahad Shma temurri is niyye Lail mot ya haidar, Lail mot ya haidar Nibqa waiyak wa habdiynaak, wish tiswa ddniya bilyyak Nibqa waiyak wa habdiynaak, wish tiswa شو بتسوى يا نحيا وياك الموجودات وش تسوى الدنيا بلا يا وخالص الاعمى واللي يحبك ما يفكر بالطمع شو من حبك وسطي القلوب انطبع كعبة الأمان هذا صوتي بشماك يوم ارتفع ولي يقول لك يا رب يا حذر ما حذر يتبع ما ينسى وش تسوى الدنيا يتبع حبك ما ينسى وش تسوى الدنيا بلاك نفتاق يا حدا وياك نموت وين وش الدنيا بلاك يا وياك يموت جابر الكاظمي